بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله.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 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله, وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن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 ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَا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 ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس